ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدت تَمَّ مَوْعِدُ رَبِّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَنْذَنَا مُهْذِرٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أنا أصحاب الجنة أصحاب فأذن مؤذن بينهم ألعنة الله على الظالمين ونزلنا ما في صدورهم تيمول <تصفيق> أنعام وَقَالُوا وقد جاء ان ربنا بالحق وننض ونادى أصحاب الجنة أصحاب ونادى أصحاب الجنة أصحاب حَبَّنَا نِعْمَ قَضَاوَ جَدَّنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا وَنَا وعدنا ما وعدنا ربنا الحق فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قانوا نعم فأم. بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون ها بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بثيما وَنَدَاوَصَّلَ الْجَنَّتِ إِنَّ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَتَمَاعُونَ وَإِذَا الصُّورُ فَنبَثَّتْ أَبْصَارُهُمْ تَنقَاءُ عَبْدٍ نَارِيًا وَبَيْنَ هُمَا إِنْجَزُوا وَعَلَمَ الْأَعْرَافِ إِنْ جَنُِّيَارِفُونَ كُنْ لَمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَا ذَوُ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقا صدق الله العظيم